خمسة، استمع إلى النص الآتي وأعده أبو هريرة هو من أصحاب رسول الله قد أجمع علماء أهل الحديث والسنة على أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية وحفظا لحديث رسول الله كان اسمه في الجاهلية عبد شمس بن صخر ولما أسلم سماه رسول الله عبد الرحمن بن صخر كان لأبي هريرة رضي الله عنه ذاكرة قوية قادرة على الحفظ السريع وهو أكثر من روى الأحاديث عن النبي عليه السلام كان أبو هريرة يعرف بعطفه الكبير على القطة وكانت له قطة يحن عليها ويطعمها ويرعاها وكانت تلازمه في كل مكان وكان يحملها في جلبابه. وفي يوم من الأيام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع قطته وقال له ما هذه؟ قال أبو هريرة هذه قطتي. وبعد ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. بعد هذه الحادثة نسي اسمه واشتهر باسم ابي هريرة